ب س م الله الرحمن الرحيم و ا ل ش م س و ا ه ا و ا ل ن ه ا ر إذا ج ل ا ه و ا ل ل ي ل إ ذ ا ي غ ل ا و ا ل س م ا ء و م ا بناها و ا وما طحاها ل أ ر ض و ن ف س و م ا س و ا ه ا ف أ ل ه ه فجورها وتقواها م م ا أفلح قد ن ز ك ا ا وقد خ ب من د س ا ا بطواها ه كذبت ثمود ي ل ب ع ث أشقاها ق ا ف ل ل ه م ر س و ل ا ل ل ه ن ا ق ة ا ل ل ه و شركه ا ف ك ذ ب و ه د ى ش ر و ه ا ف دعويه م م د م ي ر ربحيه ذات مضمون ا و ج ت م ا ف ا ق ب ع ا